بسم الله الرحمن الرحيم والليل اذا يغشا والنهار اذا تجلى وما خلق الذكر والانثى ان سعيهم لشدا فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى واما من وَأَسْتَغْنَاهُ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسْرُهُ لِلْعُسْرَىٰ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَا لُوِى إِذَا تَرَدَّىٰ إِنَّ عَلَيْنَا لِلْهُدَا وَإِنَّ لَنَا لِلْآخِرَةَ وَالْعُلَىٰ فَأَنْجَرْتُمْ لَا رَدَّتَ لَلْضَّالَىٰ الأشقى. الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي له يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى